yn y Bywchthalam وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِي ذَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنَّا تَأْكُلُونَ لَكُمْ فِي ذَا 117. وهم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون 118. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم يَعْقِلُونَ وَمَا ذَوَأَ um فَأَتَ اللََُّّ نَِّ نَوْ قَعذِ فَخَلَّ لَِ مُسَّقُخُمِ فَوقِذِب فَغَ عَلَ مُ السَّقُفُ مِن فوق Oh <laughs> ونحسنوا في هذه الدنيا حسنة ونذار الآخرة خير ونذار yang yeah. na the 118. ولا أجر الآخرة أكبر 119. لو 117. الذين صبروا على ربهم يتوكنون وما बस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 117. ليكفروا بما آتيناهم 118. تَوْفَن سَوْفَ فَعَلُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلْمَالِ الله لتسألن عما كنتم تفترون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 117. وهو العزيز الحكيم 118. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ولكن يؤخرهم إلى أجر مسمى فإذا جاء اصيف ام الكذب ان لهم الحسن لا جرم ان لهم نرى انهم مفترق 119. فَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ لقومين إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُم وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَوْلَىٰ لَهُ مَوْرِثُهُ كَذَٰلِكَ لَن تَتَبَدَّلُوا حَتَّىٰ يُبَدِّلَ شي إن وَالَّذِينَ لَمْ يَلْقَوْا مِن أَزْوَاجٍ بَنِينًا وَحَفَدًا تَرَوْنَهَا أَرْغَتْكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِي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 قُم بَنينَ وَحافَذَثَ وََزَ قَْقُم مِنَ قَبات فَذ البطِلؤِّونَ بِِمةٍ I don't know. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلا لا ثعل لن شيء Y الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ذرناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وَجِرْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى أُولَئِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِرْيَانًا Wollah تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ Oh <sighs> تَأْخِذُ أَيْمَانَكُمْ ضَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلُّ قَوْمَ فَتَذِلُّ قَدًا بَعْدَ صَوْتِهِ وَتَنُوقُ السُّ وَلَكُم مَّعَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَأَكْتُبَنَّ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا No. Al-ak وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ثم جاهدوا وصغروا إن ربك من بعد ذا لغفور رحيم يوم تأتي كلام قُم إِنَّ تَى واشكرون عمّة الله واشكرون عمّة الله Zoom. So... وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ